يا مصر صباحك نور من بارك التالي عبور وعشانك بس يا غالية اتأسس حزب النور والله الوجه الله ولا عوز إلا رضا وانطالت بنا حياة هتكن أروحنا جسر يا مصر يا مصر صباحك نور في إدنا هنشبك إيدك وبنور العن هنإيدك وبإذن الله هنعيدك للعالم طائت نور الجرح خلص هنزيله ومرار الماضي نشيله والحلم نكون تأويله على حلمك حزب غير يا مصر يا مصر صباحك نور هنلف في كل ربوعك ونفرح كل نجوعك خططنا نشبع جوعك ومشاكل سر ومرور ومشاكل سر ومرور ميه انا بد تزول للفقر لقينا حلول وفساد هيكون محلول بقانوننا الكل يدور وحدك وانسان في البر ان فرسان في البحر ما هوش في الجو شبابنا نسو يا مصر امان عليكي تمسحي دمع عنيكي وتحطي يا مصر ايديكي في ايادي شباب النور في ايادي شباب حبيبتي يا في ايادي شباب يا مصر مصر يا مصر مصر يا مصر حبيبتي يا مصر lawas resabahi no bilmarek tanabur bashanik bass ya ghaliya itassis hizbi na'am allah